ورق جديد وبارك ات الجنه تهنا عرس والجمال بسم الله عليك جمال عرسنا بالمرسل ضلت قناديل على محمد مبارك يرحم على محمد وال محمد يا قدير يا اللي علمهم يا بدع الكون بارك هل عرس تذكاره تظهر من ثماره فاطم شفيعتنا محل العرس حاوي نجمو قبر ضاوي وبغير من ساوي هذه عقيدتنا ست حمنا فيه سلق الله باره فيه ترحم ارسل واشرق المساء لا لله منهم جسمها ما مثل هبل دمور سطع نجمها في المعالب نور رفعت علمها الملائك تهنت لالي نبعثها للوالي طاهم بالغالي بالمصطفى الأنور والزوجة الحرة خديجة الكبرى والجوهرة الذرة والتهنئة تكتر وسلم يا هبارك الله ترحم على محمد حلان وقالي محمد نا هلعانيه يا ما بخير محلها العروسه نتر النزايه يلا باسم البدره زفوا البشاير زينه ماخر زدانة مزدانة والهانة والهانة له مشاعرنا شمس وقمر واحلى الفرحة متأصلة تسكن نواظرنا وبارك وصلي وسلي الله وقالي محمد صل قرآن <تصفيق> أي مو خالدة الله الله ترجع لنا آياتك <تصفيق> سبع المثاني نزلت والجوال حور تحمل في الزواج